وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَاسْمَعِ لِوَادٍ وَإِدْرِيسَ وَذِ الْكِفْ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وذكر ادْعُهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الوارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا 119. وكانوا لنا خاشعين 110. والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية 118. وأنتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 119. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون 114. فمن يعمل مِنَ الصَّالِحَاتِ الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون 115. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا 124. إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 125. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. 118. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين 119. إنكم وما تعبدون من حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خاردون لهم فيها زفير وهم فيها يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حِسَّهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ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 117. وعدا علينا إنا كنا فاعلين 118. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 119. فيِي هذا لَ بَل غَلّقَمِ النابِدين وَماَا أَسَلناكَ إَِّ رَرحمَة قُلْ إِ النَّم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 117. ويعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 118. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين 119. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.